من كان يرجو لقاء الله فإن أجن الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرّن عنهم لن كفّرّن عنهم سيئاتهم ولن أحسن الذي كانوا يعملون ووصّين الإنسان بوالديه حسنا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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ فِي الله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إننا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ الْخَطَايَاكُمْ وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ولا يسألون يوم القيامة عن ما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا قَوْمِهِ إلى قومه فلبث فيهم، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخنقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا, فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له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 لا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك اولئك يائسون من رحمه والاءك لهم عذاب أليم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 وقال إنما ما اتخذتم من دون الله أوثانًا مودة بينكم مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجينه واهله الا ام راته كانت من الغابرين ولمما ان جاءت رسلنا لوطا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 رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا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 فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم, ومنهم من أغرقنا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 وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من فِيهَا الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 قُنِّي الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أكثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلَّا لَهُ وَلَعِبَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم, فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 لَمَّ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا عَلَمُ